يقال الشبه هذه رد على هذه الشبهه يقال لهم ماذا تريدون ماذا تعنون بقولكم حزب ان كنتم تعنون انهم حزب بالمعنى اللغوي جماعه من الناس تجمعهم صفة جامعة من رابطة العقيدة والإيمان والتمسق الصادق بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة فهم بحمد الله يمثلون قول الله سبحانه ان حزب الله هم الغالبون وقول الله سبحانه ألا ان حزب الله هم المفلحون <تصفيق> ان كان هذا الاجتماع على هذا الصفه مذموما عندكم فما جوابكم على قول الله سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وعلى قول النبي عليه الصلاه والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه المؤمن للمؤمن كالبنيان وشبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام وعلى قيل النبي عليه الصلاة والسلام كما في مستدرك الحاكم وفي كتاب السنة لابن أبي عاصم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال عليكم على الصلاة والسلام عليكم بالجماعة وأياكم الفرّني لأبعد ومن أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة على قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في جامع الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال يا الله مع الجماعة وغير من النصوص الداله على وجوب الاجتماع على الكتاب والسنه وعلى ما كان عليه سلف الامه وهي كثيره ثم يقال لهم ليس كل اجتماع يكون مذموما هل كل اجتماع يكون مذموما الاجتماع على كتاب الله وعلى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه صرف الصالح هذا الاجتماع ليس اجتماع مدموم انما هو اجتماع ممدوح اما اذا كان الاجتماع على غير ذلك من عقد الولاء والبراء والحب والبغض في نصوص تملأ من قيادات الاحزاب فان هذا هو المنهي عنه وهذا الذي هو عليه سير سير الأحزاب والتنظيمات وهو الذي ترمون به اهل السنه بقولكم حسن يقال لهم صدقت عليكم الحكمة ايش صدقت عليكم الحكمة القائلة رمتني بدايتها وانسلت رمتني بداية وان شلت النهر الصنة ان السلفيين يتبرؤون الى الله من مثل هذه الحجبيات ويحذرون الناس منها ليلا ونهارا وجارة وقفان علماء الدعوة السلفية يحرمون الحجبية يحرمونها ومستندهم في ذلك نصوص من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومنها قوله سبحانه إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيئا لست منهم في شيء وايضا قوله سبحانه ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيئا كل حزب بما لديهم فرحون علماء الدعوة السلفيه يحرمون الحزبيات وكتبهم وأشريطتهم مليئة بذلك علماء الدعوة السلفيه الشيخ ابن فاز وصلى الله لنغو الله في قبر مرض بصره يحرم الحزبية الشيخ الألباني نصر الله لنور له في قبره مد بصره أمير المؤمنين في الحديث في هذا العصر يحرم الحجبيات الشيخ محمد, محمد بن صالح العتيمي الفقيه المفسر نصر الله لنور له في قبره مد بصره يحرم الحجبية الشيخ مقبل بن هادي الوادي نصر الله لنرحمه رحمة واسعة يحرم الحجبيات بقيه السلف شيخ ربيع ربيع السنه يحرم الحجبيات شيخ صالح الفوزان الفقيه يحرم الحجبيات علماء دعوه صرفية يحرمون الحجبيه لان الحجبيه فرقت الامه ولان الحزبيه شتتت الامه الحزبيه لا خير فيها الاحزاب تعمل لاشخاصها الاحزاب تعمل لانفسها الحزبيون يحرصون حرصا شديدا على تحصيل مصالحهم دون النظر في مصالح غيرهم الحزبيه فرقت الامه الحزبيه لا خير فيها الحزبيه لم تكن في الصدر الاول الحزبيه وما في ديننا لا اختلاف في الاسلام الحزبيه تسبب شقاق ونزاع الحزبيات محرمه في ديننا بنصوص من كتاب الله ومن سنه رسوله عليه الصلاه والسلام ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وكانوا شيعا اي فرقا واحزابا الأحزاد الشيع الشيع هي الاحزاب بدليل بدليل هذه الآية ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كن حزب بما لديهم فرحون إذن معنى شيعة أي أحزادا بدليل ما بعدها كل حزب بما لديه فرحون الحزبيات لا خير فيها الحزبيه الحزبية مذمومه الحزبيه محرمه في ديننا الحزبيات لم تكن في عهد السلف الاسلام يدعو الى الاجتماع ويدعو الى الاعتصام ويدعو إلى أن نكون يد واحده الإسلام يدعو إلى المحبة في الله ويدعو إلى التاقي في الله ويدعو إلى أن نكون على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم وعلى ما كان عليه سلف الامه الأمة حافظ الإسلام أن العزبيات فهذه ماذا الالحزبيات الحزبيات مهرمة في ديننا الحزبيات فرقت الأمة ومزقت الأمة وجعلتها أشلاء دائما الحزبية وحول تحريم الاحزاب وان يبندنوا حول اجتماع الكلمة وتوحيد الصف وان نكون امه واحدة وزماعة واحدة وان نكون كما اراد الله سبحانه وتعالى وان نمتل حزب الله كتاب الله وعلى سنه رسوله عليه الصلاه والسلام واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ان هذه امتكم امه واحدة وانا ربكم فاعبدون الواجب ان نستمع على كتاب الله وعلى سنه رسوله عليه الصلاه والسلام اذا اردنا ان نكون من الفرقه النازيه من الطائفه المنصوره الذين قال فيه النبي محمد عليه الصلاة والسلام افترقت, ال... افترقت اليهود الى احدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى الى ثمتي وسبعين فرقة وستفترق هذه الامه الى ثلاثة وسبعين فرقة كلها في النار الا واحدة قالوا ومن هي رسول الله قال ما كنت عليه اليوم اصحابي اذا اردنا الا نختلف فعلينا أن نكون على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وعلى ما كان عليه أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وارضاهم فإن فهم السلف عاصم من الاختلاف الآن يذنذنون في طلواتهم ما طريقه تباركت يدعون الناس الى يدعون الناس الى التفرق والاختلاف يدعون الناس الى ذواتهم الى اشخاصهم هذا يعملون لاشخاصهم يعملون لذواتهم يعملون لانفسهم كل منهم يدعو الى نفسه كل منهم يدعو إلى حزبه حزب الناصري حزب الوطني تجمع الوطن الليبي مش عارفه تجمع الاخوان تجمع الـ الـ الـ الـ الـ الديمقراطي تجمع مش عارفه كلها كل ذلك كل او قامت هذه الاحزاب من اجل الدنيا من اجل المال من اجل المناصب من أجل الكراسي من أجل الوظائف هؤلاء لا يعملون لدين الله عز وجل او يعملون لديننا لننصف يعملون يعملون لدينهم وينصرون كتاب الله ولنصرة ولنصرة سنة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا كانوا دعوا الى, إلى, إلى, إلى, إلى الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وأيضا دعوا إلى ما كان عليه الصحابة ودعوا إلى ما كان عليه ماذا تابعين وتابعين من أصحاب القرون المفضلة أخير الناس قرني كما قال نبيكم عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم هكذا اذا اردنا النجاح واذا اردنا فكاه الرقاب من عذاب الله سبحانه اذا اردنا أن يمن الله علينا بجنه عرضها عرض السماء والارض فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فيها ما تشتهي الانفس وتلذذ الأعين الانسان يعمل في هذه الدنيا ساعيا في نجاة في نجاته من عذاب الله عز وجل الدنيا دار ممر وعبور واختبار وامتحان وابتلاء إنا جعلنا ما على الأرض زينة الله لنبلوهم أيهم أحسن عملا هذا المؤمن الصالح المؤمن الذي يرجم عند الله سبحانه وتعالى من خير من فضل ومن تواب يعمل لله عز وجل يحيى لله ويموت الله قل إني صلاة ونسك ونحيايا ومنيات لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأمر المسلمين هذا المؤمن يدعو إلى الله يدعو إلى كتاب والسنة يدعو الناس إلى, إلى ما كان عليه سلف الأمة هذا المؤمن الصالح لا يدعو إلى نفسه ولا يدعو إلى حزبية ولا يدعو إلى دنيا ولا يدعو إلى وظائف ولا يدعو إلى إلى مناصب يدعو إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام من هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن التذعن وسبحان الله ومن أمن من المشركين هكذا المؤمن المؤمن يدعو إلى الله يدعو إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام ولا يدعو إلى نفسه ولا يدعو الى الهره ولا دنيا ولا الى وظائف ولا مناصب الحزبيه الحزبيه والحزبيون او لا يدعون الى الدنيا يدعون الى المال يدعون الى المناصب دعواتهم الى الدنيا هذا هذا هذا حال, هكذا حال, هكذا حال نادى حول الحزبيين الحزبيين هكذا حالهم وقدمتهم حول المناصر وحول الجاي وحول الدنيا هؤلاء لا, هؤلاء لا يريدون خير للأمة لا كانوا يريدون خيرا للأمة لدعوا الناس إلى ما يقربهم لله سبحانه وتعالى لدعوا الناس إلى ما يديهم إلى ما يديهم من ربهم سبحانه وتعالى لدعوا الناس إلى ما دعا النبي عليه الصلاة والسلام، لدع الناس إلى التوحيد، لدع الناس إلى, إلى... إلى اتباع, في النسول... اتباع في الرسول عليه الصلاة والسلام، النا... إلى ما كان عليه سلف الصالح من أصحاب القرون المفضلة، لدع الناس، لدع الناس إلى خير، لدع الناس إلى السلام، لو كانوا على خير، لدع الناس إلى سماح الجميع. وإلى وحدة الصف هنا مناد الفرقة وفلاف لكن الحزبيون لا خير فيهم